وَمَنْ خَصَصَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِ لَا يَضْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشًا قَلِيلًا مَا تَسْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ طَوَّرْنَاكُمْ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 قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصادرين قال أوضرنى إلى يوم يبعثون قال إنك من المنضرين قال فبما أغويتني لا أقعد أن لهم صراطك المستقيم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 وتصق يتصفان عليهما من ورق الجنة ولا داهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا مَتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَبْنَا لَنَسْوُنَّنَا مِنَ الْخَاطِرِينَ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 إنا جعلنا الشياطين أولياء ألي الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أذانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحش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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأسينكم رسل منكم يحصرون عليكم آياتي فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين شذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَذْهَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا لَّا يَعْرِفُونَهُم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 ولا ذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء، أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اشتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوه لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 حتى إذا أقَلَّ السَّحَابَ فِي قَالَ سُقِيَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَطَ لَا يَخْرُجُ إلَّا ذَكِذَٰ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 وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما نكن من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه لاقة الله لكم آية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 وتنحطون الجبال بيوتا فذكروا آلاء الله ولا تعسو في الأرض مصدّين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن نصالحة أتعلمون أن نصالحة مرسل من ربه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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتهم إنهم أولئك يتطهرون فأنجناه وأهله إن لم رآته كانت من الغابرين وأنصرنا عليهم نطرًا انظر كيف كان عاقبة المجرمين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 وَأَزْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَرَ قُلُوبُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُصْطِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصَبِرُوا فَصَبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبحثاء والضراء لعلهم يضرعون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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْشِيَهُمْ بَأْسُنَا بُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْ أَصَابَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَخْذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ الْقُرْآنُ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 وقال المنأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليرسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كتفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون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 انها اناء متبرم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالمين واذا نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نفاءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأكممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأَلْبَتَهُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَأَخْذَهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْرُ قَوْمٍ كَيَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَهَرَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْفِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في عيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئذ لم يرحمنا ربنا ويرفر لنا لنكون من الخاسرين لَمَّا رَجَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبًا أَسَفًا قَالَ بِالسَّمَاءِ خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَنْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِي يَخِيَهُ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي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 واخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَاعَتِنَا فَلَمَّا أَقَضَتْهُمْ الرَّحْفَةُ قَالَ رَبَّنَا أُشِتَّاهُنَا مِنْ قِبَلِ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَظُنُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيَنَ تَشَاءُ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 ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخطايف ويضع عليهم خر والعدل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وصدروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئكهم المصلحون إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ إن مِنْهُم مَن يَعْلَمُ مَا الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي من الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تحتدون وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْتَدُونَ وَقَطَّنَاهُمْ 12 أَشْقَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَنَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَشَّتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ مَنِ ٱنْتَهَىٰ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 وَإِذْ قِيلَ لَهُ اسْكُنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُنْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتَ وَقُولُوا حِطَّةٌ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَوَّابًا لَّكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ الْمُحْسِنِينَ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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك لبدوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله محبكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ما دخلن إلى ربكم ولعله يستقون فدم ما نسو ما ذكرو به أن جئن الذين ينحون عن الصور وأخذنا الذين ظلموا بعداب بئس بما كانوا يفسقون فلم عتوى عنه قلنا ألهم كونوا قرجة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوه وضّعناهم في الأرض ماء منهم الصالحون وبنهم دون ذلك وبلاهنهم بالحصلات والسيئات لَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ كِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَهَا ذَلِكَ أَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُفَرُونَا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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذجية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاطْلُعْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَسْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أصقل الدعوة الله ربهما لإن آتيتنا صالحة لَإِنْ آتِيتَنَا طَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا طَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ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 وللصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم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 ويسبح له وله يسجد.